وبل واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء المرسلون اذا ارسلنا اليهم اثنين فكذبو هما فعززنا ب الثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون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 إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إننا تطيرنا بكم لئن لم تنكهوا لنرجمنكم لنرجمنكم وليمسنكم منا عذابنا لين قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قصى المدينة رجل يسعى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 إِيرِيدُ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ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 وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ياقولوا من ثمره وما عملته أيديهم أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الزُّوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ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 والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم وأنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نخلقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتان لا حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات بِهِ مَا إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعَنِّدِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ نُطْعِمَ أَنُطْعِمُ مَنْ لو يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاتِ إِذَا رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ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 أولم من ربي الرحيم؟ وامتاز اليوم أيها المجرمون؟ ألم عهد ليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو مبين. ونعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفون اليوم نختتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وَمَن نَّعَمَّرْهُ نُنكِسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لّتُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عمل كيدينا أنعاما فهم لا مالكون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 بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون